سبحانك ربنا تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى حسبنا الله الذي هو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 عبادك بنوا عبادك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم سهل علينا قراءته وحفظه وتعلمه والعمل به يا رب العالمين اجعلنا ممن يطال لهم يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها اللهم آئنا على العمل به وتذب رآياته والتذكر بمواعظه لا تجعلنا ممن هجر تلاوته والعمال اشرح <سؤال> به صدورنا أمر به قبورنا ارفع به درجاتنا أعلي به منازلنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه ولوجهك خالصة ألبسها لباس الإخلاص والقبول نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا اللهم يا من أجاب نوحا لما دعاه وسمع وكشف الضر عن أيوب إذ ناداه اكشف همومنا وأزل غمومنا ونفس كروه ونفذ كر بنا وقض ديوننا واجبس لنا واجبس لنا وسل سخائم قلوبنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز اللهم عما تخالط من المعاصي والآثام اللهم أصلح أولادنا ولياتنا وذرياتنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا اللهم اجعلنا بارين بوالدينا وارزقنا بر أبنائنا بنا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنا بالرسالة وماتوا عليها اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وبسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدانس واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور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 المكروبين يا أنيس المستوحشين يا من عند قلوب المكسرين يا وذلت كل شيء لعظمته وخاض إلهنا لقد نفد الأمل إلا ببابك وقل الرجاء إلا منك وخاضت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك إلهنا وربنا نشكو إليك قسوة قلوبنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وتتابع ذنوبنا وكسرة خضايانا لا راحم لنا سواك ولا رب لنا إلا من يفتح الباب إن أغلقته من يعطي العطار مناته تتنزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل فتقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر هل من تائب فأتوب عليه اللهم فتقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا اللهم ارحم ضعفنا وجذر كسر قلوبنا اللهم يا ناصر المستضعفين يا ولي المؤمنين رحمك, رحمك بإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم لقد ضاقت بهم الحيل إلا ببابك ونفد الأمل إلا من رجائك اللهم أنزل عليهم نصرا مبينا اللهم أنزل عليهم نصرا مؤذرا وافتح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 يا من عزته لا تقهر أنزل غضبك ورجزك وعقابك على اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والرافضة الحاقدين ومن أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور فضف ثغور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 أرحم الراحيم اللهم هذه دعواتنا وهذه حوائجنا أنزلناها بساحة ملك كريم وأخذنا إليها بساحة ملك جواد عظيم اللهم إنك تستحي أن ترد يدي عبادك صفرا إذا دعوك اللهم فتقبل دعواتنا منك جودا ورعا